فَلَمَّا أَتَاهَا نودي يا موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عليك إِنَّكَ بِالْوَادِ المقدس طُوًّا وَأَنَا اخترتك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدني وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 واصطنعتك لنفسي اذهب أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إِنَّهُ طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أَوْ يخشى قالا ربنا إِنَّنَا نخاف أن يفرط علينا أَوْ أن يطى وقال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك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 قُلُوا ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَتَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى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 فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي واما أن نكون أول من القى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطعوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وَإِنِّي لغفار لمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا ثم اهتدى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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا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 فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عِوَجَ له وخشعت الْأَصْوَاتُ للرحمن فلا تسمع إِلَّا همسا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 وقل رب زدني علما ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا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 فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا عليهما بورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما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 لقالوا ربنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أَنْ نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي ومن اهتدى